سرى يا دولتي هيا عيدي مجدنا حيا وردي تاج أمتنا على هاماتها هيا سرى يا دولتي هيا عيدي مجدنا حيا وردي تاج أمتنا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسود واذا واركم على الله يوارباين تالي جرتين ومالي مخميسة تاريخ نكوة دنتهي سدي تمنك جماد الأولى كون أفربق لي أفرتنك واركيو كوبان أسكار taa خلافادة أياشيش ku dileyحو من katr san عيدن كردادة مسار ووكو سوكنا ديغان كدلاليجاه ويرار أي أسكار taa خلافادة كفو لينيوب وو دلالي داوعي لووو قيستي تركامي داه عيدن نيجيريا واركيو فتسان أي نكو بلاوناي باركاه واحا جاري ورحاها قرحالة سوبوحيي لغو قرحيي حو من مرتدين taa بيكا كيدا katr san او كوزغنا ميرودو مرسومي اي كياله دافا باغوز وحانا دمشي داوا كونقدي تيرو مرتدين اه الله ايانكم عتسن ايمن كانو ولاي سيناء اسكرتا خلافغه اياشي شلي كدلي خبنا كتير سن عينك ريدده مصر او كوزغنا ديغانك دلالجه او كياله كونفورتا زويت وحانا ديمشي داوا كونقدي تيرو مرتدين اه الله ايانكم عتسن يسلو ولاي سيناء askarta خلافة ayaa وحي fashiliyeen دولان ciidan kireedada masar ay ku soo qaadeen او dalalija oo dhaca ka furta magaalada sheekh xuwayd waxayna ciidan ka la bayxsadeen hubka culus ay wax lagu shisho waxayna way la gaarsiyeen gaarita oo ah tiro murtadeena way ku dhaawacmeen allah aaynaqu mahsan eeman kanowilayada yemen albayda waxa la shishay shish أي نقوو ريقنردن كاي ولايه دا شام بركة وحاا شالا يجن تال لها غولة لاباكس دي هو بي يسوكو مادين مرتدين تب بيكا كيدا وكو تال لها ديقما دا مراشي دي دا وحانا ديما شايد داو أفر مرتد الله ايانو قمات سن اسلى ولايه دا بركة وفجين الله كديب إن غمايسي كتير سن أسكر تخلافة دا أو واتي جاكاد والحاها قرحة لغا سوبوحيي أي وير الكو قادي قوب ه دعده فهبا جوز وحنا اسكو غرحيه ده برتن كودا وحنا لما نشيل ده وحكون قضي اه الله ايانا قوم عدن ايمكن ولاية خراسان وحاشالي لجورحيه حب ان كثير سنسردون كرديت افغانستان وخصوصا ديجان كجلا لبعد يقبل كنجرها الله ايانا قوم عدن ولاية سينا وحهوك وحلوشي يشل لبكسذي قابي السوق مادين عين كرديت مصر وكتها لجيبان تيج حمامي هادين هي عكو هيا دك درفح سبحانك هلاك اسمي هالمرتد الله يعنكم عسان ولايه الشام الخير وحال دلي حب كثر اسم مرتدين تبيكي كيدا كدي مركي رصاص اي اسكرت خلافه ال يسوى اسكو كوسغنا دغمه بصيره الله يعنكم عسان ولايه الشام بركه ترو مرتدين يا دلال يا ناوي لوو جيستي اسكرت خلافه يحبن كثر اسم مرتدين تبيكي كيدا كل حمريه خريرا هادغه مضا باغوز الله يهينكم هتان ولايه قلب افريكا وير ااسكرت خلافه د كيف اليو بي او ديرلي داوعي لو گيست تير كميد عياده نايجيريا تلا ساراش الله كدب ااسكرت خلافه يا ويرر قاادين فريسين عياده نايجيريا كلهين دغمدو جيدم هي کو taala گوبرك يو بي وانا هلكا کو دخمري دغاال لسو ادكسد هوب كنوعي سكرتوان هنا دمسيه داو خونوقدي تيرو مرتدين اه سيده كلي مجاهدين تا يسوغني ميستيج تانغي يشن جواردان نوع لو يقان عبد بالله يهوب يرصاص كندون هلكا هيين كوسو افمنينا وركي دا عدا الهجرتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ايدي مجدنا حيه حيه دي تجربتنا هاماتها هيا رجال الدولة كانوا وما زالوا لنا هيا فحيي الله فرسانا ببعداد الاولى حي